Inna al-lazine keferoon Turghni عنهم Amwaluhum Wala awlaaduhum Nin Allah Shai'a Wawlaik Asohabun Naar Hum Fihah Fahalid Nesel Ma Yonfiquun Fih Házi Al-Haya Al-Dunya Kemethel Rih Fih أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يحلونكم خبالا ودوا معنى وتبدت البضائع من أفواههم وما تكفي صدورهم أذو قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَٰذَا الْمُلَائِكُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَبُوا عِضُّ عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِذَا صِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِذَا تَشْبِرُ وَتَتْتَقُوْ لا يَغْرُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَنَبِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبْوِيْضُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ